أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثنين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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سليمان الأعمش هو سليمان ابن مهران أبو محمد ولقبه أشهر من اسمه لقبه إنما لقب بالأعمش له لأن لعمش كان في وجهه لعمش كان في وجهه وطبعا بعض الناس ممكن يقول لك دا غيبة هناك ستة أنواع من الغيبة لا لا تعد غيبة شرعا ولا تأخذ حكم الغيبة من التحريم نظمها محمد ابن عوجان وهو أحد تلاميذ الحافظ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 إنني ما قصدت أن أصفه أو أن ألقبه بهذا اللقب إلا لأعرف به ليس تعييرا خلاص فيبقى إيه لما العلماء يذكرون في الأسانيد الأعمش ليس هذا من الغيبة المحرمة يقول عبد الله بن إدريس جلست يقول عن الأعمش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 وكان الأعمش رحمة الله عليه لا يقبل هؤلاء الروات من أهل البدع عبدالله بن دريس قال, قال لي الأعمش أما تعجب من عبد الملك ابن أبجر قال جاءني رجل فقال إني لم أمرض وإني أشتهي أن أمرض طبعا الأعمش كان خفيف الروح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 قال أنا أشتهي أن أمرض فقال له كل سمكا مالحا واشرب نبيذا مريسا مصبوط يعني وقعد في الشمس واستمرض الله يمرضك فجعل الأعمش يضحك ويقول كأنما قال له واستشفي الله عز وجل طبعا لإن اللي يأكل السمك زي الرنجة مثلا من ده وعليين يشرب بقى من النبيذ المباح يعني وينم في الشمس ده يبقى خلط هاي هي, هي العافية فالأعمش بيستغرب يعني بيقول إيه كأنما قال واستشفي الله عز وجل طبعا آدية فيها يا أخوانا النصيحة للمسلمين يعني لما جال واحد علشان يقول له أدعو الله لي أن أمرض لم يدعو الله له لم يقل اللهم أمرضه لا في بعض الناس حمق في بعض الناس حمق وعبد الملك بن أبجر كان من أهل العلم وأهل العلم هم أنصح الناس للناس فلا يتصور أن يقول له ادعو الله أن يمرض أن يقول اللهم أمرضه إنما يدله على شيء كما قال الأعمش كأنما قال استشفي الله عز وجل يقول أبو خالد الأحمر عن الأعمش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 النوم عن صلاة الليل وسيرد علينا أن الأعمشة رحمه الله كان يقول هذا الكلام يعني يقول هذا الكلام كما يرويه عنه عيسى بن يونس قال لعيسى بن يونس أتدري لمع مشت لمع مشت يعني العمش اللي عندي فوش ده انت عارفوا من ايه قال له لم يا أبا محمد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 حتى لا يقال له لماذا ذبلت عينك فيضطر إن هو قد يكشف عن مثل عمله الذي فعله بالليل ولا يعلم الناس به فهو الأعمش يقول أن الشيطان سلح أيبال في حلق الليلة وذلك أنني أسعى الأعمش كان أحد القراء الكبار وان كانت قراءته شاذة لكنه كان يحفظ القرآن حرفا حرفا ما يند عنه حرف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 الأعمش بيقول إيه حدثنا شقيق عن ابن مسعود شقيق ابن سلم ده كنيته أبو وائل فمحبد ابن إسحاق قال له لا قل أبو وائل ألا. الأعمش بيقول شقيق أنت ليه عايز يقول أبو وائل الأعمش ضاق بالمسألة دي ما عجبتوش القصة دي ولذلك يعني كان في, صدر في صدري شيء من محمد بن إسحاق الأعمش بيقول قلت له شقيق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 لو بلعوا مررهاله يعني ما كانش ويف عند المسألة دي لكن أقول له زودني من حديثك حتى آت المدينة قال له صار حديثي طعاما قال وكنت آتي شقيق ابن سلمة وعنده بنو عمه يلعبون بالنرد والشطرنج فيقول سمعت أسامة ابن زيد وسمعت عبد الله وهم لا يدرون فيما نحن أشوف أولاد عمه أولاد أخوه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 وما بين مبيح بشروط ولو التزم الإنسان الشروط سيرجع إلى التحريب لأنه لا يشترطون ألا يلهي عن ذكر الله طبعا أنا عايزة موت المالك ولا عايزة أقول له كيش ولا أطلع العسكر كيف يذكر الله عز وجل ده هو تاي غرآن إزاي موت له البتاع ويعمل له المشعر في إيه والكلام ده ألا يلهي عن ذكر الله عز وجل ولا يُضَيِّعَ وَاجِبًا أياً كان هذا الواجب ويكره له أن يضيع مستحبا. عشان يعد يلعب طاولة يضيع الآية الأشياء المستحبة التي تقربه من الله سبحانه وتعالى هو لو حبي يطبع الشروط حيمتنع على طول عن اللعب الشطران فبيقول يعني أقرب الناس إلى شقيق ابن سلم من تفع به وهذه العادة أزهد الناس في العالم. أهله وجيرانه فهؤلاء لا يشعرون مع أن شقيق ابن سلمة كان يقول حدثني أسامة بن زيد اللي هو الحب ابن الحب ويقول حدثني عبد الله بن مسعود يعني عالي الطبقة, عالي الطبقة. ومع ذلك فبن عمه أو بن أخيه لا يعرفون شيئا عما عند شقيق ابن سلمة من هذا الظلم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 رثن الخلفاء والنبلاء عود دي جددي في قلبك انوار السجود ذكرينا بالمسان